بسم الله الرحمن الرحيم بنابي إخوائي بخشندى مهربان ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ بَأَلِفْ لَا مُرَا دَخْبَيَنْ رَيْتَوَا أَمَا بَرَابِكَ نَرْدُو مَانَ تَخْوَارُ وَبُوتُو أَيْ مُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بَوَأَوَيْ خَلْجِي رِزْقَار بِكَيْلَّ تَارِيْجِيَ كَانَ وَبُورُونَاكِ بَإ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد خواي <أخوة> هرتي لاسمانك كانوا زويدا هي او هاوارواي بوباباوران لسزايك سخد الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ هاوانيك جياني دُنْيَا يَعَلَى خُوشْتْرِ برجري خل شيء ذكّن لرجاجي لا روت سود نيشان دن دول وما أرسلنا من الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وهيسب يغبرك مع الروانة نكدوا بزمان جل كي خوين بيض. بو, أوي بو أو يعين كام بوروم بكتوا. أو ساقوا هر كسي ويست بيجوم <تصفيق> وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجِ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ سُوَيَنْ بَخْوَابَ رَاسْتِي مُوسَى مَا بَمُعْجِزَكَان مَا نَوَى ferman man pedaka gala kadrzgar bka latarik yakano borunachiu amojgari am baruda wa la rojakani khwada yan bahrakani khway am bil bkhalwa barasti lu bil khist nawada haya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 يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْلَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ بِيْرِي آمْ خَرَوَكَاتِ مُوسَى بَغَلَكَيْوَدْ بِيْرِي بَهْرَوْتَا كَيْ تاتێککە ڕزگاری kirden ladaru و دەستەکەی فێعون، کە سزای خراپیان پێدەچەشتن بە هەمیشەیایی و، کوڕانی ئێوەیان سەردەبڕی و ئافرەتانی ئێوەیان بەزیندندیی لوذا تاقي رَبُّكُمْ گوربو لالا لَأَزِيدَنَّكُمْ تا نوا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ربكم لا ان شكضتم لازيدنكم ولا ان كفضتم ان راي گيان سوان بي اگر اي واستاسي تاكي من بكن بو تان دكم بالام بيغمان اگر ناس پاسیب کن او براستی سزای منزور بتینا وقال موسى ان تكبر انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد موسى فرموي اگر ایواناس پاسی بحرکان خواب کلو همو أو كسانش o baras diğe bin yazif baskla ve. Alem yectikum nabeul ladinin mi? Qabirikum qomunuhiu ve adiu ve thumud. Fırdıu aydıyım fi afwahıhim ve qalıu inna kafırna bıma ırselte bih لَفِي inna lafi şekim mimma tedgona Geli Nuhu, Gado Samud, Haruha Avanik, La Pas Avan Bunu Hatan, Bet Gel Axa, Hit Kes Na Yan Zane, Peygamberi Kaniyan Buhad, Bo Muzize, Bo Balge Aşkira Wa, Inza Avan, Dastu Panzi Xoyan Kes Larfukin Daw, Utiyan Barasti Eme Bey Bravo In, Bo Peyamek Be Ewa و Nerdra Wa, Wa Barasti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 تريدون أن تصدون مما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسنتان مبين. فروست عن دكان يان وتيان بيان. آل الأخوة دا جمان هيا. كبديه نري أسمان كانوا زوية. بانك تان دكاتبو أويل جوناه كان خوش بيتو duatan bhat bokate chi diari krau w tiyan e wash har adamiya chi wak eman datan we bargiri em la faristani awi kaba wu batiran man dayan parist de balge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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون بيغمبركان يامبيان وتن اي مهد ادميه تشين وكو ايوا بلام خوام ندن بس هر دا كبيبي ديكات بيغمبر واي مهر جينات وانين معجزه وبلقيك تاموبينين وباب روادار فشت حرب اخواب بستن وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبرن على ما اذيتمنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وايه بوصيفش باخوانه بستين كَبِ يُقْمَان أَوْ زَاثَرِ قَيْرَاسْتِي نِشَان دَاوِين وَبِرَاسْتِي دَان بَخُومَان دَادَغْرِين هَل آزَارِكْمَان بَدَن دَبَا خُوسْپِيرَان پِشْت هَر بَخُوا بَوَبَسْتَن وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا بە ئەوهاائلليه ڕهم لە نلیگەن نەظین بێ بڕواکان وتیان بە پێغەمبەرەکانیان بەڕاستی لە خاک وڵاتەکەمان دەردان دەکەین یان بەڕاستی كبيقمان استمكاران لنا ودبين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ وبيقمان ايوان اشتجيدك لو خاكدا باشت ياتوني اوان اواجبو كسانيك لوستاني بردم مند ترسل قيامت دا وبيشتر ترسابي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وقيغمبران داوي سركتون زالبون يا كل اخوا هموم الهرو يا اخيك بهواب من ورائه جهنم ويسقى مما ان صديد لدوايتي جَغَي أَوْ ذَخَوْ لَشِي مَا وَزِيخَوْ أَوْ دَدْرَ يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ كَقُمْ بَلَامْنَاتُ أَنْ يَكْتِبَ دَاتُ مَرْدِنِي بُودِيَتْ لَهَمُولَا كَاو كَتِنَاش مْرِيَوْ لَدْوَاي أَوْش سْزَاي سْخَد دْدْرِي مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذلك هو الضلال البعيد اواني به برواب وبقدور دغاريان نموني كردوكانيان و خولميشكوايه بتوندي بالي هل كردبيت لا روجي شي رشباي سخدا اوان هيتي اندسنا كهيد لويكله دنيا دا كرديانا أَوَيَجُمْ رَابُونِ دُلَّ رَأَسِيَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِيَّا شَيْءٍ بخلق وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ آيَةٌ تَعْزَانِ وَكَبِيَّةُ مَانْخَوَاءَ أَسْمَانَ كَانُوا زَوِيلَ سَرَّ رَأْسِيَ دُرُسَكَرْدُوَاءَ أَجَرْ وَلَا دَبَاتُ نَتَانِ وما ذلك على الله بعزيز أوجب أخوا قرأن زحم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا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 mahis wa hamuya lagor <gülüyor> kan inza beda salata kan dalen bazwardaru khobazilzan barasti ema la duniyada kautui ewa aho eo bargiri da kan la ema handeg la szae khwa awanij dalen agar <gülüyor> khwa ema reinmoni bkerda يَخْسَأَنَّ بُوَمَانَ حَارُونَ عَلَبْ كَيْنِيَانَ آرَامَ بِقْرِينَ رَزْغَارْبُونَ مَانِيَ لَسَزَايْ خُوا وَقَالَ قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي رسول طن الا اندعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انت بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم زى شيطان دلي كاتي ككار تواود بي بي قمان بيدان بباليني چي حق <تصفيق> وراست ومن يجبالينم بيدان بلام دروم ومن نمبو بسرتان دهت زور ود صلاتك ها ئەوەە بێ کە بانگم کردنن بۆگوومڕایی، ئیتر ئێوەش بەدەنگم و هاتن و بەجێتان کردم، کەواتەلۆمەی من مەکەن بەڵکلۆمەی خۆتان بکەن بەڕاستی من ناتوانم بێن بە هاواری و ئێوەش ناتوانن بێن بە هاواری منەوە من بڕواام نەبوو بۆی کە خوا. دارَ اسْتِمْكَانَ سِزَيْ سَخْتِيَ نَدَبَتْ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَأَوَانَيْ بَارِيَ هَنَاوَ كَرْدَ وَتَّاكَا كَانَ دخێنە ناو بەهشتانێک کەروبارەکان دێن و دەسن بە جێرییاندا بە هەمیشت یادا دەبن بەئزنی پورد دیگراریان بە خێرهاتیان لە بەهشدا كيف برب الله متىل كلمة قب أصلها ثابت وفرعها في السماء آية نزاني وخواتون منيه ناوتا كوتي تاكو راس لا إله إلا الله وقدر اختي تاكو بسود وآية رجي قائم لزويد كتابه وَلُقُوبُ وَفَكَانِشِ بَرِزْبُوبَتَ وَبَآسْمَانْ دَ تُؤْتِئُكُ لَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ او درخت ميوو بر بگريد همو کاتيگ بإذنی فروردگاری وخوا او نموناند هينتا و بو ومَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نَجَتَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَضْغَالِ لَهَا مِنْ قَرَارٍ وَنُمُوُّ نَيْتِ خَرَافُ پيز بَباوَرِي وَكُدْرَخْتِ خَرَافُ پيز وَا حَلْكَ نِرَابِ إِلَ وثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أوانيك برواي عن هنا وخادام زرابيان دكات بوتي بريوزي كشادمانة لجاني دنيادة ولا روج دوايجدة. وإخواستهم كارانش جمرادكات وإخواهرتي بيوذيكات ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفروا وأحلوا قومهم دار البوار سيد أواند نكرد ولدياتي سفاسي بهرو تاكي إخوا بباورو صبلبونو جلكيام برو هلديربرت جهل ما يصلونها وبئس القرار اويجدوا زخ كدسنا وجعلوا لله اندادا ليضل عن سبيله قلت متعوا فإن مصيركم إلى النار هو او خلق اي خلق گمراه محمد صلى الله عليه وسلم بل بوان الرابيرن شنك بيگما تاره نوز تن 20 ده قل لعبادي الذين يقيم الصلاه وينفقون مما رزقناهم veyünfku mmmarzakna hum sırru ve alaniye temil qabil ayi yetti yomu la beygu fihi ve la hilal. Ay Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam. Bleybo bandanem kabruayan hena ve bireciniye jkam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 وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ بنو درياده وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ بورام هناون وسخر لكم الشمس والقمر ذا يبين وسخر لكم الليل ونهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم الكفار ولهمو أوشتان كداواتان كردوبي بخشيوان خو أقر بهرو نعمتاني خواب جميران بوتان ناج آدمي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجْنُبْنِي وَبَنِيًّا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ بِيري أم بخاروة كَاتِ إِبْرَاهِيمُ تِي أَيْفَرْوَرْدِگَارِمْ أَمْ شَارَ مَكَّةِ بِكَ بك چِ آرَامُ آسَائِشِ وخوم فركان ببالي زو دور خرو لوي بتكان بفرستين ربي انهن اضلنك كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أي بيغمان او بتانزول لخالتيان قمرك كردو ولا ياندن للري قيراس زاهر كسي لرو لكانم شوان منك او بيغمان لمنا هركسي سربيتي كردم او بيغمان تولي بردي مهرباني ربنا انني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل الافئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اي پروردگار من من هندل راتان من اشتجيك لشي ويكبيك اشتكال دا لايمال بيروز من تا بە تاچی نوێش بەجێبێنن بەڵکو دڵی خە كانێ والێ بکەیت سۆزییان ببێ بۆدایان و لە هەموو بەر و میوهەیە چیش ڕۆزییان بدە بەڵکو وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء اي پروردگار من براستي تو دزاني به هر تي دري دبرين وهيتشتي لاي خواشارا ونيا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء هموس فاسوستايشك ستايشيك بو أوخوايي كإسماعيل وإسحاق في بخشيم ببيري Autant, Burası para word garem bir seri dua para nöwa. Rabb j'gerni wa min salatı ve midurbiyeti rabbana wa taqabbal dua. Ay para word garem, menur alakan mualep kei batachin ve jekam Ay para word ەوە و نذاکە وەرگرا عغ فلي واللي واللي د يقوم الحس أيپ وگمان لە منو باوكم و دايك و هەموو برواداران ببور و خش بب لە ڕژێکدا کلپ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وما ذا نخواب اجال ويكستم دي كان ديكن بيغمان او دويا اندخات بوروجك كتا مهطعين مطلعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم لا يرتدّ إليهم طرطهم وأفئدهم هواء. بتسبانيد رون بدم بانكريان و سريان برص كردو تابو أسمان. فيلو تايان ناترو كينو ضليان خالي لتيجشتن. وألدِير الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا. 17. ويقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل 18. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال واي محمد صلى الله عليه وسلم خالشي اگادار بكوبت سينا لو روزيك سزايا مبوديت انزا اواني كستميان كرد ودلن اي پروردگار من بو ماوي چي كم دوامان بخا تا ولا مي بان گوازك بدينوو شوي ني پيغمبران بكوين اي اي ونبو پيشتر تان فار كهرجيز لناوناتن وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال هل لجوشيني اوانن اجتجابون كاستميا لخويانكر وبروني بوتاندركوت كسيما بسرهنان نموني زوريش ما بو تنهينايوا وقدم كرو مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال بيجمان أو بيبا وران هيلاني جوري خوي انجرا ديجي بيغمبركانيان بلام همو بيلانكيان لا يخوا نسراوا وَحَتَّى فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ يَرْسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ جَاوَ غُمان مَبخْوا أَوْ بَلَيْنَي دَاوِيَتِي بِبِيغَمْبَرَانِي بِدِينَا هِنَ براستي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزول الله الواحد القهار لروجه قده كأم زوية دقاره بزوية ترو آسمان كانيج دقاره بآسماني كر أو ساهمو دقار كانيان دين دروا نددك ونبوخواي تنياي زال بسره موش تكدا وترى المجرمين يومئذ مقرضنين في الاصفاد ولو جداتا وان باران دبيني لَكَوْتُ زِنْدِير دَپِكُو بَسْتْرَاوَن سَرَابِ لَهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّاوْ كُشَچَن قَطْرَانِ رَشْو دَمُ تَاوِشَان آگِر دَپُشِيوا كُلَّ نَفْسٍ مَا bu الله evi xwatı, vallı o padası, hamuk sesi, bedad başviri, evi بدات kırduyeti, barası tı xwalı persine ve xiraya. Bu a evi xwatı, وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ أم القرآن راجي عندو زارك أبوها مو خلق <تصفيق> وطاب بي دال بكريا نوا وأبو أوي بسان أو Vatıha ve njir yakam birb kene